اشهد ان محمد رسول حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر اتادلوا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله, الله اكبر الحمد لله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 الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم تحبسونهما من بعد الصلاه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 الذين آمنوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم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 انهم استحقوا اثما فاخران يقومان لمقامهما فاخران يقومان لمقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله نشهادتنا احق من شهادتهما وما تديننا ان لَمِنَ النَّائِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يهدي القوم الله أكبر. الله أكبر سمع الله نيمن حميده ربنا ولك الحميد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 وَإذا لم تك الكتاب والحكممةَةَ والتوورة والإنجيل وَإِذ التخلقُ منن ال الطينكحيئةِ الطير بإذني فتافُخُ فيهاَا فتكون طيير بإذني وَإِذ تُبرع الأكمَه والأَبرص وَوتُبرع الأكمهَه والأَبرصَ بإذني وَإِذ تُخررج المتابَ بإذني. فَفَتَبْتَ مِنِّي اسْرَاءَ إِلَى عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سحر مبين الله Sami Allahu ni man Allahu akbar Allahu Sami Allahu ni man hamida الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده